قد تمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله وتشتكي إلى الله والله يسمع تحوركما وتش. ياكي إلى الله والله يصنع تحرركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم الذين يظاهرون إن أماتهم إلا الله ويدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزور إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ وَإِنَّ اللَّهَ, الله لَعَفُوٌّ مَّقْبُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لما قالوا والذين يظاهرون من نتائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحريروا رقبة قبل أن يتماس ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقوة ذلكم توعظون به، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون قبيس، والله بما تعملون قبيس. فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وفيك حدود الله، وترك حدود الله، وللكافرين. عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم من وقد انزلنا آيات بينات وقل ان شهيد ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلا هو سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ بكل شيء عليم إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يرى أبينه عن نجوات ما عودون لما نوه عنه، مما عودون لما نوه عنه، ويتناجون باسمه والعداء. معصية الرسول، هم يعودون لما نوه عنه وتنادون والعدوان ومعصية الرسول. ويتناجون بإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيا ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية يا رسول وإذا جاءوك حيوك وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في وَإِذَا جَاءَ I'm yeah. gonna yeah. فَلَا تَتَنَاجَوُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَا تَتَنَاجَوُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوُوا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى تَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْنَ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَنْقُلُونَ إِلَى اللَّهِ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أتقوا الله الذي إليه تحسعون إن من نجوى من الشيطان ليحزن الله لكم فافتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم وإذا قيل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 لَنَجَاكُمْ فَدَقَ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ذَالِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وجدوا فإن الله رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدينا جواكم صدقا أشفقتم أن تقدموا فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله الله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم أَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ كَذَّبُوا وَلَّوْقَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وضب الله عليه أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله اتخذوا فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ما يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يوم يبعثون يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ يَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ love حذب الشيطان هم الخاترون ألا إن حذب الشيطان هم الخاترون إن الذين يحاجن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون منح الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بال. ادَّ الله رسوله يوالدون من حد الله ورسوله ولو كانوا بناءهم أو إخوالهم أو عشيرتهم ولو كانوا فَكَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَإِذَا كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويدخلهم جن. رضي الله عنهم وعضوه عن أولئك حز um <tose>